فرقه المجد الفنيه تقدم وش نقلي ليش نقلي له والله يبارك يسري ابو سناني <تصفيق> يا عبا غريس الزين يسعد لي بدلتا يا ياك والفن تحي كرما لا, لا لا لا لا بدلتا يا ياك يا عبا غريس الزين يسعد لي بدلتا ياك والفنتحي كرم الله لا لا لا, لا بدلت يا, يا ياك يا الحي كل من لبس من بدلتك ويكون مخلص لكل الاحباه يا يا العزيز الواحد الحي الديان هلل للجمال هلل للجمال وحد احد فرد صمد رفع السماء بلا عمد انيا هلل على طاهر رسول المصطفى النبيل عدنان هلل للجمال يوم المناذيد الهنا بضيوفنا ضيوف محلا تراث بلادنا محبوب لكل العربان يا حلالي يا مالي يا, يا مالي من الوان الزجل ومن الخدى أشكال الوان يا حلالي يا مالي يا, يا الله على السحجي سوى كل الحبايب والغلان استحجي سوا كل الحبايب والخلان حلالي كماني حلالي كماني ردوا حلالي مالي يا مالي على البدوي يا Ghanu balsat al-hali Ya halal ya mali Radit el-badawi Ya halal ya mali Ya halal ya mali Geylim rabbi الشعبي يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي اي عمي يا فرح عمي اي كل الحبايب ضمي الله يبارك هاللمي هالجمع الاخاوي يا حلال ميل علينا يا ضيف ميل علينا يا ضيف عايك بالشتا والصف ميل علينا يا ضيف بالربيع وبالخريب ميل علينا يا ضيف بكل ساعة وكل يوم ميل علينا يا ضيف بتمور اُعندي القدوم ميل علينا يا ضيف تجلو من القلب الهموم ميل علينا يا ضيف وطير الساعة دي بيغوم. ميل علينا يا ضيف ومح قللي طا بالكيف ميل علينا يا ضيف حي هم bib fira hina ugiadina ishaj baktu barik ta ts مر مطريحا كل الناس لنا اخويا ما عندنا خصور يا حلالو يا مالي يا حلالو يا مالي نادي اهلي وعزوتي ردوا علي يا مالي يا حلالو يا مالي يا حلالو يا مالي حي له كل البلد اي من ضيوف اهلي يا نعملنا سبقا وجدث سلالين يا حلالو يا مالي يا حلالو يا مالي نحلى السهر بين الشجر زيتونا والدوالين يا حلالو يا مالي يا حلالو يا لا اهل العريس مثل القمر البلالين يا حلالو يا مالي يا حلالو يا مالي يا حباب قلبي وعزوتي حددت فيكم منالين ريتنا يا حلى الانشود عندنا الفن ما له حدود ابو عمر ان واللعات ولاغات البداوية واللعات ولا ولا ولا pueden se ll هي كل بيوتنا لضي خبوابها شرقات واللعات ولاغات المداوية Peace إرجالنا إرجالنا قروش المسجد ربغات واللعات ولاغات المداوية واللعات meiner Ohh شباننا قد الحمل بالبداوي بداغات واللعات ولاغات المداوي واللعات kamera اللي بنحب نص بنحط الطيب على الراس عادك بنوجد بحراس اهالي ومعليه يا حلالو يا مالي يا حلالو يا <متصفيق> <تصفيق> دار الفرس يا ناس من خيالها لا تحدي الخيل عد تحمل حمانيالها لا تحدي الخيل عد رجالها أمي في ساحات الوضع رسمالها لا تحدي الخيل عد رجالها خيول ما تلاقي مثالها نياب من الاعادي واحنا اللي نبدي موطننا في لباننا وعادتنا رحمة <تصفيق> والكرم ويي بالنور وقلبي بالفرح مغمور شاعر بأحلى شعور وحبايبي حوالي الحمام يغرد يا طير يا رب يا طير الحمام يا قلبي مقهوم على الدوام يا رب يا طير الحمام كل منا لكل الحاضرين يا رب اللي بقلبي ساكنين يا رب يا طير الحمام واحبابنا ما ينسى طول السنين يا رب يا طير الحمام والعود Nadi sohabe riyadi Bakaatiz zahri nadi Bincaddim ha mehdi قوم الجديد يا هلا بك يا هلا hala ya hala bakia hala sahra hala لنا الشاي ما حديه والنبي تحلى الصالان يا هلا بك يا هلا يا هلا, يا هلا. بما لقاها الاجاوي قلبي بالفرح انتلل بدنا نغني من احلى والسحجي قاوية لعيونك زين العرسان عمرنا هالسهرية رشينا ورود وريحان رحبنا بالكلي صارت هالحفلي بستان وانت ورود الجورية يا حلال ويملي يا حلال ويملي يا حلال ويملي يا حلال ويملي رحبنا بكل الضيفان أصحاب المفهومية مغنينا كل الالوان عن نغمات الشعبيه عالخيل بتعلى الفرسان خيل رجال الحامي بهاي الساحه والميدان ميدان الفروسيه يا هللو يا ملي يا, يا, يا, يا الفنان ما بدها غنج نظر من نغم البيان قوا في أدابية يجمعنا حب وحنان نشاعر إنسانية خلان بنبقى خلان تجمعنا الآخاويين يا حلال ويملي يا حلال ويملي يا حلال ويملي يا حلال ويملي يا, حلال ويملي يا حلال ويملي سمعنا الصوت الرنان والنغمات السحرية بتفوفو طاب الرنان مع الشعبيه وعند رجال بهالمجال قص الجبال تهز التلال تز الارض ضربه عمر كانت تهز الكره الارضيه يا حلال ويا مالي انا بدي غني هالموال اسمع مني الغنيه يا عمي وهي يا خال وين الهم القوية بدنا الهم كالزلزال هز الكورة الأرضية بالسهول وبالتلال ما بنها بالمانية يا ربي هادات البال بالوحد الإسلامية حتى نزيل الاحتلال غم الاستعمارية يا أقصى نعال العال انت فضى شعبية واجب يتغنى الزجال بالكلمات الآبية نعلنها في كل مجال فلسطين سلاميه سند يسل وسند يا سلام المسلم يسلم يا سلام سليم سل السيف وصال سل السيف الصمصامه سلام سلم هم سلم سلم سلم سلامه علم علمهم معلم معلم علم علم كلاما كلمهم كلم كلم كلم كلم سلم نسل الس بوصال نسل الس بالصمصامه سلامه سلمها مسلم سلم سلم سلامه على ما علمها معلم معلم علم علم كلاما كلمها مكلم. كلم كلم كلم سلم نسل الس بوصال نسل الس <تصفيق> Sebati sa, Han se tu sap de lee